المزمل الصورة الرابعة المدثر الصورة الخامسة الفاتحة ده ده الآيات انا بتكلم في الصور ترتيب الآيات اول الآيات نزلت بس الصورة ما كملتش يعني انما الصور من حيث الاكتمال اكتملت الاول ايه العلق وبعدين القلم وبعدين الجزء جزء المكي اللي في القلم وبعدين المزمل المدسل المزمل حكت ازاي يقول لك حال مع ربنا بيجي ناس كتير بتقول لي لسه كان معايا واحد انا الحمد لله سبت الشغل انا اللي فيها كذا وكذا وتبت وبقيت اصلي والتحيت ومشيت شوية كويس وا وا بس يا شيخ بدخل الجامع وبصلي مش حاسس مش دايق مش مستطعم فالشيطان له حبيه فبيرجعني ثاني قلت له ذاق طعم الايمان من راضي محتاجين معاني في القلب قلت له ثلاثه ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله احد حب ده في قلبك فاحنا عايزين نشتغل على قلبك شوية قلت له تعرف تجيبهم إزاي عملي وأنا مش هقعد اقول لك حب ربنا هتقول لي احبه ازاي اتعرف على ربنا طب اتعرف عليه إزاي ادرس أسماء وصفات أنا جاهل لسه ما اتعلمتش الكلام ده اعمل ما هو كده عايزين نتكلم كلامه واقعي الكلام الواقعي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 عشان توجه سيدنا إبراهيم ربنا قال عليه إيه؟ إن إبراهيم لأيه لأو عدت قوم تصلي تصلي بكله الله أحد وتركع بكم تسبيحة وتسجد وإنت سجد تقول له آه تعبان يا رب تعبت تعبت تعبت من الزنوب تعبت من الشيطان تعبت من الدنيا تعبت من أصحاب السوء تعبت من الغربة تعبت من قيل وقال تعبت تعبت آه كان سيدنا ابراهيم بيعمل كذا كان يقول له في الخلوات في جوف الليل اوه اوه فقال ان ابراهيم لأواه وبعدين قال ايه اواه فاواه دي ممكن تخليك تفهم انه كان كثير الشكاية فبالتالي كان ممكن يبقى عصبي شوي من كتر بقى ما ايه تعب فممكن بقى من تعب ده فلما حد هيجي يتعامل معاه يا عم ابعد بقى تعبت بقى كنت ممكن تفهم كده فرح قال ايه حليم أواه لي أواه لله حليم على أذى البشر إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّا حَلِيمٌ فديه في جوف الليل خم الليلة إلا قليلة وقال لك استمتع بالقرآن بقى وانت بتصليه أحلى قرآن ده وانت قاعد بقى كده ايه تعيد الآية اللي انت حافظها اللي قارتها من المصحف وقفت يعني بيها شوية. تروح عايش معاها وبعدين اذكر اسم ربك قال لك يا سلام بقى كمان وانت عايش كده وبتقرأ قرآن تروح واقف مع اسم من أسام الله زي ما قلنا كده ايه الا يعلم من خلق المفروض وهو العليم الخبير بيتكلم على العلم فتبقى ماشي معاك كده حلو قوي الا يعلم من خلق وهو العليم الخبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال لك علمه بك جعله يلطف بك وينعم عليك في خفاء وأنت لا تدري يعني ربنا قاعد بيستر عليك وبينعم عليك وما بيعجل لكش العقوبة وعارف ان انت عقلك على قدك وهواك بيودك في ستين ألف سلامة وي وي وي, وي فيلطف بك والعبد يسير بين عطفه ولطفه اهي بقى كده تعيش اذكر اسم ربي. تتبتل اليه تبتيلة تقفل على نفسك وتعيش بقى المعاني دي مش عايز بقى لا لأب ولا أم ولا زوجة ولا عيال ولا صحاب ولا إخوات ولا دنيا ولا فلوس ولا أي حاجة عايزك انت وبس يا رب هي دي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 حطت ست البيت مثلا ولا امه حطت عليه البطانية بيفرك جي ينام بيفرك رامي البطانية وام صلى ركعتين وبعد كده نام فار عن وطائه فتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعم ما ما تتوصف جزاء بما كان يعملون هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حاجات صيام نافلة صدقة قيام ليلي كده طلعنا بالدور كام الأول أو الثاني يعني طلعنا لنا دور دورينه اطلع بقى الدور كمان الثالث الرابع قال ايه ألا أخبرك وبصوا حلاوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأول اللي اداله الأصول وبعد كده ايه أنا ممكن أقول لك ايه الموضوع ده فيه 15 نقطة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بالراحة يا عم بالراحة مش عارفين نكتب ورقات انا كده بص النبي بقى رح قال له ايه مقسمهم له قال له لقد سألت عن عظيم وانه لا يسير تعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فهمتهم دول؟ اقول لك بقى عالدور الاولاني تعمل واحد اثنين ثلاثة بعدين فهمتوا دول؟ أقول لك بقى عبدور الثالث والرابع تعمل واحد اثنين كمان واخد لك مدرجهم ازاي ما قال لهم لوش كده مرة واحدة راح قال له ايه انا اخبرك انا دي بيقوله حرف تنبيه يعني انا ايه استوعبت دول قال له بعد كده ايه راح اداله اداله تنبيه تاني بعد ما قال له انا ادلك على ابواب الخيط بعد كده قال له انا اخبرك وبدل ما يقول له كمان انا ادلك على امور اخرى عظيمة في الإسلام مثلا لا يدهلوا بصيغة مجهول ألا أدلك على ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه فكر بقى في ثلاث أسئلة هنا ايه رأس الأمر وايه العمود اللي قايم عليه وايه أعلى حاجة فيه ها ذروة سنامه اللي هو اعلى حاجة السنام بتاع الجمل فيبقى ايه قمة الامر يطلع ايه فتلاقي نفسك اتعابي بتقول اه ايه بقى وبعدين يقول له ايه فسيدنا معز اه اه رسول الله نعمل ايه بلى يا رسول الله فيقول رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فطلعنا بالدور الثالث والرابع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 تبعد عنها خالص قول أي حاجة تانية أي حاجة بس ما يجيبش لفظ الجهاد على سينك فبالتالي هو بقى مصطلح منفر لأنه دلوقتي هم بينفرون إعلامين يقول لك إيه السلفية الجهادية أعوذ بالله من الشيطان وزي. أستر يا رب حيهدوا الهرم حيعملوا البتاعة فالكلمة تبقى عند الناس فلما يقول لك الجهاد جهاد هو أنت مكفر هو أنت شغال في التكفير